الإنسان لا يطغى، الرّاء استغنا، إن إلى ربك رجع، أرأيت الذي أنها عبدا إذا صلى، أرأيت إنه كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إنه كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندع الزبانية سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وتقرب